بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ف لام ر ا الكآيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلون ويتمتعوا يلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لَمَجْنُونٌ لَوْمَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إ ِ ك ُ ت َ م ِ ن َ الصَّادِقِينَ ما ننزل الملاكَ ئ إِلاَّ بالحق وما كانوا إذا م ُ ظ َ ر ِ ي ن َ نا نحن نزل الذكر وإن ا له ل ح ا ف ظ و ن ولقد أرسل من قبلك في سعي الأولين وما يأتهم ي من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليه ب ا ب ا من السماء فضلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد ج ع ل ن ا في السماء الجو وزينها للناظرين وحفظناها من كل شيطان ا ر ج ي م إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض م د َ د ن ا ه ا و ا ل ق ي ا فيها رواص وأنبتنا فيها من كل شيء ن و ز و ن وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا م َ ع ا ي ِ ش َ وَمَلَسْتُمْ لَهُ ب ِ ر َ ا ز ِ ق ن وَإِنْ م ن ش َ ي ْ ء ٍ إلَّا ي َ د َْ ن َ ا خَزَائِنُهُ وَمَا ن ُ ن َ ز ّ ل ُ ه ُ إلَّا ب ِ ق َ د َ ر ٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ ل َ و َ ا ق ِ ح فأنزل من السماء ما فأسقيناكمه وما تمله بخازنين وإن لنا نحن نحي و ن م ي ت ونحن الورثون ا ولقد علم المستقدين م منكم ولقد علم المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حميم مسنون و ا ل ج ا ن خلقناه من قبل من نار السموح والجأن خلقناه من قبل من نار ا ل س م و وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ ا ل ْ م َ ل َ ا ئ ِ ك َ ة ِ إِنِّي خ َ ا ل ِ ق ٌ بَشَرٌ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ ح َ م ََّ مَسْنُونٌ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ ر ُ و ح ِ ه فَقَعُوْهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَا أَيْقُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال يا إ ب ر ي م ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكل أسجد لبشر خلقتهم من صلصال من ح م ّ م س ن و ن قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فاضرني. ل ى يوم يبعثون قال فإنك من المضرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويني لا أزين أن لهم في الأرض ولا أغوين ه م أجمعين إلا ع ب ا د ك منهم المخلصين قال هذا صراط عريض مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لها س ب ع ب و ا ب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلواها بسلام آ م ي ن ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور متقابلين. يمسهم نصب لا يمسهم فيها ن ص ب لا يمسهم فيها ل ص و م ا هم منها بمخرجين ن ب ئ ّ ع ب ا د ي ن ب ّ ع ب ا د ي أ ن ي أ َ ا ا ل غ ف و ر ا ل ر ح ي م ن ب ئ ّ ع ب ا د ي ن ب ّ ع ب ا د ي أ ن ي أ َ ن ا ل غ َ ف ُ و ر ا ل ر َّ ح ِ ي م وَأَنَّ ع َ ذ َ ا ب ِ ه و َ ا ل ع َ ذ َ ا ب ا ل أ َ ل ِ ي م و َ ل َ ب ِ ه ُ م ع َ ض ي ف ِ ب َ ر َ ا ه ِ ي م إ ِ ذ د خ َ ل ُ و ا عَلَيْهِ ف َ ق ا ل و ا س َ ل َ ا م ا قَالَ إ ِ ن ّ م ِ ن ك م و ج ِ ل ُ و ن قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم قال بشرتموني على أم السني ا ل ك ب ر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا ت ك ن م ن القانطين قال ومن ي ق ن ط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل نوط إن لم نجوهم أجمعين إلا امرأته إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فَلَمَّا جَاءَ ا ل َ ل ْ و َ ا ح ُ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ ج ِ ي ن َ ك َ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَوُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ف س ر بأهلك بقطعين ِ ن الليل و ا ت ب ع أدبارهم ولا ي ن ت ف ْ منكم أحدون و أ و حيث تأمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابرها أولئك قطع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إنها أ و ل ا ء ضيف فلا تفضحون. واتقوا الله ولا ت خ ز و ن قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ قالها أ ل ا ء بنات كنتم فاعلين. قال هؤلاء بناتي إن ك ن ت م فاعلي لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها فجعلنا عليها سافلها و أ م ط ر ن ا عليهم حجارة من ا س د ي ل إن في ذلك لآيات ل ل م ت و س ي ن و َ إ ِ ن ه ا ل َ ب س َ ب ي ل ٍ م ُ ق ي م إ ن ف ي ذ َ ل ك َ ل آ ي ة ل ل م ُ ؤ م ن ي ن و َ إ ن ك ا ن أ َ ص ْ ح ا ب ُ ا ل أ ي ك َ ة ل َ ظ ا ل م ي ن ف ف َ ت َ ق ل ن ا م ِ ن ه ُ م و َ إ ِ ن ه ُ م ا ل َ ب إ م ا م م ب ي ن و َ ل ق د ك َ ذ ب َ أ َ ص ْ ح ا ب ُ ا ل ح ج ر ِ ا ل ْ م ر س ل ي ن و َ أ ت َ ي ن ا ه ُ م آ ي ا ت ن َ ا ف ك ا ن و ا ع ن ه ا م ع ر ض ي ن َ و ك ا ن و ا ي ن ح ت و ن م ن ا ل ِ ل ب و ت آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق و َ إ ِ ن ّ ا ل س َّ ا ع ة َ ل َ آ ت ي َ ة وَإِنَّ ا ل س َّ ا ع ة َ ل َ آ ت ي َ ة ٌ ت َ ص ْ ف ح ِ ا ل ص ف ْ ح ا ل ج م ي ل إ ِ ن ر َ ب ك َ ه ُ و الْخَلَاقُ ا ل ع ل ي م و َ ل ق د ْ ت َ ي ن ا ك َ س َ ب ع َ م ِ ن الْمَثَانِ و ا ل ْ ق ُ ر آ ن َ ا ل ع ظ ي م ل ا ت م د ن ع ي ن ي ك َ إلَى مَا م ت َ ا ع َ ن َ ا ه ِ أ َ ز ْ و ا ج ا م ِ ن ه ُ م ولا تحزن عليهم وخف ضجنا حكرا ل م ؤ م ن ي ن وقل إني أ ن ا نذير المبين كما زل على المقتسمين الذي نجعل القرآن عظيم فربك لا نسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ف ا ص د ع بما ت ؤ م ر وأعرض عن المشركين إن كفيك ن ا ا ل م س ت ه ز الذين يجعلون مع الله له آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك و ك م من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اللقين